هنا يقول ربنا جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمعنى من الطيبات اللواتي أباحهن الله لكم المحصنات من المؤمنات ما معنى المحصنات من المؤمنات نحن نسمع بكلمة حصن ما معنى كلمة حصن هو مكان مصور يتقى به غوائل الأعداء فالنسان يتقى أعداءه بأن يقع في الحصن ويسمى الفرس والخيل حصان لأن الفارس يعلوه فيتقي شرور أعدائه ويصبح أكفي أكثر مكنة وأكثر اتقاء لأعدائه لذلك سمي الخيل حصانا وسمي الحصن بالحصن قول الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات أي النساء اللواتي يردن بالنكاح أن يتعففن فتحصن المرأة نفسها بالزواج كما يحصن الرجل نفسه بأن يتزوج كلاهما يحصن نفسه بأن يتزوج هذا معنى قول الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات فلما أباح الله لنا المحصنات من المؤمنات قال ربنا في واو العطف بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أي أن الله جل وعلا أباح لنا أن ننكح نساء أهل الكتاب إذا غلب على ظننا أن هذه المرأة من أهل الكتاب يهودية كانت أو نصرانية أرادت أن تحصن فرجها، أرادت العفاف بزواجها. والنبي عليه الصلاة والسلام تزول صفية بنت حيي ابن أخطب بعد فتح خيبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فتحت له خيبر بوعد من الله. قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فالفتح القريب الموعود هنا في صورة الفتح وفتح خيبر فلما فتح صلى الله عليه وسلم كانت صفية من أجمل النساء وقعت في سهم دحية الكلبي فقيل له يا رسول الله إن صفية لا ينبغي أن تكون إلا لك فعوضا دحية عنها وتزوجها صلى الله عليه وسلم وهي يهودية بنت سيد من سادات يهود هو حيي بن أخطب ثم قدمت معه المدينة وبنى لها حجرة عدت حجرة من حجرات أمهات المؤمنين وهي التي كانت تأتيه أحيانا وقت اعتكافه فينقلب معها أي ينصرف معها حتى يردها إلى دارها لأن عائشة وحفصة وغيرهن من أمهات المؤمنين لا تخلو إحداهن من ذوي قرابه يقوم بشأنها أما صفية فلم يكن لها أحد فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدها ولما مر الرجلان وهو يتحدث معها قال على رسلكما إنها صفية فتعجب قائلين أنت يا رسول الله أي محال أن شك فيك قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجر الدم إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم والعاقل لا يضع نفسه في موضع ريبة ولا موضع تهمة وقد قيل ومن دعى الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل ومن دعى الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل وقد قيل كذلك رحم الله امرأى دفع المغبة عن نفسه والذي نقصده هنا أن صفية كانت يهودية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم